Oh uh -huh. يا مكان فيها ممالك إلا الا وجهك كلها لك من تراب والتراب من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكو إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال زهوروا جيل لا الدنيا حالك الا وجهه كلها يا مكان فيها ممالك الا وجهه كلها لك من ترابها وترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه الا جاله يوم هلك مهما طال ظهوره جاي ليلة الدنيا حالك جاي ليلة ع يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جايله ليلة سود وحالك يا مكان فيها هاويات من هنا ليوم القيامه الممالك والمهالك ماليا الدنيا ومالك الا وجهه كلها لك